الرِّمَة عَلَيْكُم أُمَّهَا تُكُم وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعََّ تُكُمْ وَخَااتُكُمْ وَبَلنتُ الْأَخِ وَبَننتُ الْأُخْت وَأُمَّهاتُكُم اللااتِي أَرضَعنَكُمْ وَأَخَواتُكُم مِنَبضَاعَةِ امهاه نسائكم وامهاه نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلتم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 ان الله كان غفورا رحيما الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 فَمَنِ اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُ نَفَاتُهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا انْتَقَدْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 أَنكِحوه بِِدْنِ أَهْلينَّ وَآتُونَّ أجُرَهُ بِالمَعُون مُحصَنَاتٍ غَيرَ مُسَاتِ حَاتون وَلَا مُتَّقِذاتِ أَفْدَ فَإذَا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 وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ أَن يُضِلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَكْفُرُوا بِهِ وَيُمَحِّقُوا مَا خَلَقَ اللَّهُ ۚ وَمَن والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تبيلوا ميلا عظيما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 تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الله أكبر